بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء 115. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى 117. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو لَهُ له الأسماء الحسنى 116. وهل أتاك حديث موسى 117. إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فَلَمَّا أَتَانُودِي يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَع النَّعْلَ عَنِيكَ إِنَّكَ بِالوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى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 قال رب اشرح لي صدري 123. ويسر لي أمري 124. وحلو العقدة من لساني يفقه قولي 126. لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري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 فَلِيُنلْقِهِ الْيَمُ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُولٌ لِوَعْدُهُ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحْبَةً مِنِّي وَلَتُصْنَعْ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَكْفُلُهُ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 مَجَّتْ عَلَى قَدْرِي يا مُوسَى وَأَصْنَعْتُك لِنَفْسِي إِذْ هَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي إِذْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى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 115. والسلام على من اتبع الهدى 116. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى 117. قال فمن ربكما يا موسى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 الذي جعل لكم الأرض مهد وسلك لكم فيها سبل وأنزل من السماء ما فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها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 وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْتَ الْقِيٌّ وَإِنَّ مَا نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ قَالَ بَلْ أَلْقُوا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 فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل.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 وَأَضَلَّ وأضل فرعون قومه وما هدا 118. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى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 120. وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم أولئ على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قدفنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسنا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 ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وَإِنَّ ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى سترجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعل صيت أمري. قال يا بنا أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي.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 لا نحرقنه ثم لنصفنه في اليم من أسف إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما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 فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة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 119. سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى 110. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها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 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَآمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ للتقوى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 لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلَ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَ قُلْ كُلُّ مُتَرَبَّصٌ فَتَرَبَّصُ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ ومن اهْتَدَى